لابد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس وفائدة اليوم في بيان أن الجرح أعم من النصيحة في بيان أن الجرح أعم من النصيحة لا يخفاكم في هذه الأيام توجد جمعيات جمعيات الجرح والتجريح ولو شئت أن تضيف إليها الجرح والتجريح والتشريح وكل من خالفهم فهو مجروح حتى ولو كان أعلى ما أهل زمانه ما دام يخالفهم فهو مجروح وللأسف في زماننا زمن تويتر زمان النسخ واللصق الواحد يأتي ويأخذ كلمة أو عبارة ليطعن في شخص يخالفه المنهج، فنا رأيت بعضهم عندما تخالفهم يلعن ويسب ويشتم ويأتي أكثر من مئة واحد ينسخون نفس العبارة وتعاد مما يدل على أمميتهم، ومما يدل على أن فيهم صفة من صفة النبوة، أن فيهم صفة من صفة النبوة. الأمية. إلا أن صفة النبوة الأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام معجزة وفي حقهم عجز وخور، لذلك يوجد أيضا جمعية أخرى جمعية المداخل هؤلاء كل من يخالفهم أيضا ممن لا يسبحوا للتواغيط فهو أيضا مجروح فهو أيضا مجروح فإذا أرادوا أن يطعروا في شخص لا بد أن يبرروا ويسوغوا ماذا؟ يسوغوا لمنهجهم الخبيث ويقول فلان كذا وفلان كذا لماذا؟ لأنه يخالفهم الرأي والعلماء عندهم هو من يسبح بحمد الطواغيت. وما سوى ذلك فهو مجروح عنده. وحتى أنهم يقولون فلان حامل لواء الجرح والتعديد كيف حامل نواء الجرح والتعديد ويقول بأن الشيخ الألباني أعطى فيه الشهادة يعني يا شيخ الألباني أعطى فيه الشهادة عندما سمع لكن الشيخ الألباني نفسه أيضا طعن فيه عندما آتوا له بكتبه سيد قطب رحمه الله فقالوا يا شيخ دون أن يذكر له اسم ربيع المدخل يا شيخ يقول كذا وكذا ما هذا خليه خليه هذا لا يعرف فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله صرص مدح مسيلنا المقال ليس بشرق وكان قد جلس عندما جاء وفد وكان معه مسلم وكان قد جلس في رحله تكبرا ولا قال ليس بشرق فكان هناك من شهد له على أن محمداً ماذا حاول فادع النبوة بذلك فهذا أيضاً نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام على هل معنى هذا مسوغ له فلذلك المدار على ماذا على الصلاح سبحان الله ينسون الأخوة هي واجب من الفروض ينسون الأخوة وفي بعض الحيان يبحثون في أشياء يسعوا فيها الخلاف وما يسعوا فيه الخلاف لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا تضليل لا تبديع فيه ولا تفسيق ولا تضليل فلذلك هؤلاء سرطان العصر وكل من يتعصب للأشخاص ويتعصب للمناهج ويتعصب دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط كائنا من كان وإذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره فجالس غيره بل من مشايخه الذين يقدسونهم لما قيل له إن فلان حامل لواء الجرح والتعديل قال كيف يكون هذا وأنا لو التقيت معه في الطريق ما عرفته كيف يكون حامل لواء الجرح نعم حامل لواء الجرح والتجريح والتشريح والآن سبحان الله لتعلم أن المبتدع المبتدع يعذبهم الله في الدنيا قبل الآخر قلب ظهر المجن بعضهم بعض. هذا ربيع المدخل قلب ظهر الميجن لشيوخ كان يقدسهم وعطى في شهادة ما شاء الله وهم كذلك ولذلك أخرجوا كتاب سيانة المنهج السلس وذكروا فيه علي الحلبي وذكروا فيه الشيخ المراوي وذكروا فيه طعنوا فيهم طعنا مقذعا البارحة كانوا ما شاء الله واليوم أصبحوا تكثيريين وهكذا فإذن هؤلاء معلوم عليه أن من مدح وذن مرتين من أجل هوى من أجل هوى كذب مرتين فلذلك مسألة الجح والتجريح أو الفرق بين النصيحة والفضيحة ولبن راجع محبة لرسالة هي رسالة صغيرة في حجمها ولكنها قيمة جدا. ابحثوا وقرؤها. ابحثوا عنها وستجدونها إن شاء الله. فالال القاعدة اليوم الفرق بين الجرح والنصح. ما هو الفرق بين الجرح والنصح؟ أو ما هو الفرق بين الجرح والنصح؟ هل هناك فرق بين الجرح والنصح؟ أم لا فرق لأن للأسف إن البقرة تشابه علينا يعني دائما يأتون بأساليب ووضعوا أيضا الطعن في العلماء في قوالب شرعية للطعن في العلماء والنيلي من العلماء فلذلك نقول مسألة الجرح والنصيحة معلوم أن النصيحة ينبغي أن تكون سرا ولهذا الإمام الشافعي قال إذا أردت أن تنصح صاحبك فنصحه سر فإذا نصحته سراً فقد نصحته ووزنته وزنته وإلا فإذا كان النصح علانية فقد فضحته لكن هذا بشرط أيضاً بشرط لا يكون الإنسان له كتب منشورة نشر فيها الضلاب فهذا إذا لم يعلن توبته ويعلن البيان فلا بد أن يفضح وإلا متى يعرف الجاهل؟ الحق من الباطن فلابد أن يفتح إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتبوا عليه فإذن على كلين الفرق بين الجرح والنصيحة أو النصح أن النصح يكون إيش؟ هذا الفرق منه أن النصح يكون سر يكون سر بين من بين الناصح والمنصح لا يطلع عليه إلا الله زياد على ذلك يكون برفق ولي يكون برفق ولي لا بد أن يكون برفق ولي ولذلك في أول الطلاب وفي أول الالتزام تجد الواحد يدخل بقوة وبشدة فكل عنده ضال مضل منافق كافر فاسق بمجرد ما يخالفه ولا يعلم أنه مسؤول على ما ينطق به ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عدد ولا يعلم أنه وجد ما عمل حاضر ولا يعلم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا لا يعلمون هذا فهو بمجرد ما يخالفه كما قال بعض الأحنف من كفرنا كفرنا إيش عذب ها فلذلك قال العلماء الفرق بين الجرح والنصح ما هو أن النصح يكون سرا بينه وبين بين الناصح والمنصح ثانيا يكون برفق ولي ماذا قال ربنا عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام قال له فقولا اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون الذي طغى وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير وقال أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته ومع ذلك قال الله عز وجل لهما فقول له قولا لينا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سبحان الله العظيم الذي يقول أنا ربكم الأعلى نقول له قولا لينا والذي يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده نقول له خارجي ونقول له مرجئي ونقول له جهمي ونقول له كلب ونقول له خنزير ونقول له جميع الأوصاف التي توجد يعني قاموس سبب هؤلاء لا يحفظون إلا قاموس سبب قاموس سبب فلذلك انظروا الفرق إذا كان الذي يقول سبحان ربي الأعلى في سجودي سبحان ربي الأعلى نقول له القول الغليظ والذي يقول أنا ربكم الأعلى أمرنا الله أن نقول له قولا لينا وقول للناس حسنا قال العلماء للناس حتى المشرك الناس ربنا عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ربنا عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني يقول له قولا لينا وطبعا حتى يقول إبراهيم النخعي ويقول غيره لو قال لي لو سلم علي الكافر لسلمت عليه ولو قال لي جزاك الله خير لقلت له هو جزاك بل يقول عبد الله بن عباس أكثر من ذلك لو قال لي فرعون جزاك الله خير خيراً وفرعون قد مات لقلت له هو جزاك لقلت له وجزاك جزاك ثم الإمام أحمد يقول ولعله يريد بذلك يدعو له ليدخل في الإسلام انظر إلى هذا يقال على أن سيدنا عيسى في الإسرائيليين مرة خنزير فقال مر عافاك الله أو عبارة هكذا فقال أتقول هذا لخنزير فقال أحاول أن أدرب لساني على ماذا على قول الحق على قول الحق وعلى قول اللين أو كما قال فالشاهد عندنا أنه الفرق ماذا الفرق بين الجرح والنصح ما هو أنه في مسألة النصح أن يكون سراً بين الناصح والمنصوح وأن يكون برفق ولي, ولي والدليل قوله تعالى فقول له أما الجرح فيكون مدوناً في الكتب أن يدون في الكتب هذه واحدة الجرح أن يدون في الكتب ثانياً أن يذكر في المجالس لا بد أن يذكر في المجالس لأن تكون بدعاته انتشرت بين الناس فلذلك العلماء حاولوا أن يجمعوا بين هذا وذاك حاولوا أن يجمعوا بين هذا وذاك يعني في مسألة الجرح لذلك من يقرأ منكم دائما أقول لكم طالب علم إذا أراد أن يكون معتدلا ويرحم الخلق ويعرف الحق ويبين الحق لا بد أن يقرأ كتب الرجال لا أن يقرأها ليمر عليها مروا الكرام يدخل إليها ويخرج منها كما دخل لا لا بد أن يقرأها بإمعان النظر وتدقيق وتأمل وتفكر وتدبر وإفادة واستفادة وابتثال سيجد أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في, تاريخ في تاريخه تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام كتاب الذي يقع في خمسين مجلدا أو سير أعلام النبلاء إذا قرأ هذه الكتب يرى عدل هؤلاء الآيان وإذا قرأ حتى كلام شيخ الإسلام ابنتينية في الصوفية وفي المبتدعة يرى عدل شيخ الإسلام ابنتينية رحمه الله تعالى تعلمون أن في بعد ست مئة عام بعد ست عام دعا واحد الصحبة قلنا هو خرج في الهند يقال له رطن رطن فقال له الحافظ الذابي رطن وما رطن دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد ست, ست عام رطن وما دجان من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد ست عام بعد ست مئة عام ادعى أنه صحابة وأنا ذاك لم يكن هناك صحابة ومعلوم كما سبق أن قلنا آخر الصحابة موتا الطفيل أبو الطفيل آخرهم موتا أبو الطفيل في مئة أو عشرة قد يقتفي كما سبق أن قلنا لكم وهذا الإمام الشافعي هذه في مسألة إيش مسألة الجرح رطا وما رطا دجال من الدجاج رطا هكذا يقول ادعى السحبة بعد إيش بعد ستمائة عام الإمام الشافعي وهو أيضا إمام في الجرح والتعديل يقول الرواية عن حرام بن عثمان حرام الرواية عن حرام بن عثمان حرام بل البياضي يقول عنه الشافعي من روى عن البياض بيض الله عينه وفي رواية من روى عن البياض بيض الله عينيه وفي رواية من روى عن البياض بيض الله عيونه من روى عن البياض بيض الله عيونه والشافعي هو الذي قال النصيحة عندما تكون سرا فهي نصيحة وعندما تكون علانية فهي إيش؟ فهي فضيحة هو الذي يقول ما قال في حرام بن عثمان ابن عثمان ويقول أيضا في البياضي ما ذكرت لكم فإذن معنى أن البعض يظن أن هناك ماذا؟ اضطرابا ها وأن هناك إيش؟ اضطرابا واضحا مرة يقول النصيحة ينبغي أن تكون كذا وكذا وفي الآخر يقول لنا البياض من روى عن البياض بيض الله عيونه أو عينه أو عينه ويقول أيضا الرواية عن حرام من عثمان حرام فيقال له هذا هو الفرق بين إيش؟ بين النصيحة والجرح تعلمون أن يحير نمعين أسد هذا هذا العلم يقول جنة أحمد جنة أحمد يروي عن عامر نصالح جنة أصيب جنون يروي عن عامر نصالح محمد مصالح تكلموا فيه فكيف الإمام أحمد يروي عنه والإمام أحمد لما بلغه أن ابن معين ضعف الشافعية وتعلمون هذه القصة أن ابن معين كان قطعنا في الإمام الشافع ضعف ولأنه حنف والطعص للمذهب قبيح فلما هناك من حاول أن يدافع يقول هو شافعي آخر لكن هناك رواية صريحة أنه طعن في الإمام الشافر فبلغ الخبر الإمام أحمد فماذا قال عندما طعن في الإمام الشافر قالوا دعكم من هذا هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يطلق سبحان الله تصوروا الإمام أحمد كان يمدح شيخه الإمام الشافعي ويحترمه حتى سبق أن قلنا لكم في دروس الآداب أنه إذا بدأ الدرس وبلغه أن الإمام الشافعي قادم يقف الدرس ويذهب ويجر له ماذا؟ لجام دبته ويقول هكذا أمرنا أن نتعامل مع الشيوخنا وهذا موقف عظيم من الإمام أحمد وهو إمام جبل السنة لكن ومع ذلك لم يقل على أنه خلاص انظر إلى شبابنا الآن عندما يدرس عن شخص يأخذ عنه قليلا بعد ذلك ثم يكفره أول ما يبدأ يبدأ بشيخه يعني حتى يعني إذا علمته العلم أول ما يبدأ في الطعن يبدأ بك أنت أول ما يبدأ الرماية غير مي... رميك أنت أول ما تستوي له القافية غير يقول القصيدة فيك أنت يطعم فيك أنتلو إذا استوت له قائل قافية فانظروا إلى الإمام الإمام أحمد كيف كان يتعامل مع الإمام الشافعي ومع ذلك لما بلغه أن الإمام ابن معين يطعن في الإمام الشافعي قال له هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول انظروا حتى آداب الرد من الإمام أحمد لو كان غيره ماذا قال؟ قال هذا كذا وهذا فاسق وهذا مجرم يطعن في إيمان السنة ويطعن في مرجع اللغة ويطعن ويطعن ويطعن, ويطعن كما يفعل شباب فيسبوك وشباب تويتر وللأسف ثم يأتون أبو الفداء أبو العلاء راجج باقية باقية باقية ما باقية باقية أنا أعلم أن الباقية الباقي حادثة باطلة أحاديث هو ضعيفة أحاديث بقية ليست نقية فكل منها على تقية بقية إيش بقية وهذه المسألة المرحلية الأدب أولا الأدب الأدب أنت تقول بأنك مجاهد كيف ينصرك الله وأنت تطعم في العلماء والمشايخ حكى لي الشيخ وهذا الرجل يعني ما شاء الله يشتغل في علم الحديث ولو تحقيقات جيدة وهو من تلامذة شيخنا عبد القادر الأرنقوت رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرزاق المهدي سبحان الله عنده طلب يحبونه قال عندما يلقي الدرس في في المسجد وعندما يخرج سيارات تتبعه لأنه كان قد هدد بالقتل من طرف بعض الغلات فكان دائما يقول لهم لا تتبعوني حتى لا يقع ما يقع فكان واحد يتبعه ويأتي من الجهة التي فيها السيارة فيقول لماذا فعلت هذا فيقول إذا ضربوا بالسيارة أنا أول من أصاب فيقول سبحان الله لي ما فعلت ما الذي حملك على؟ قال أنا لست من أهل العلم أما أنت من أهل العلم أنت تفيد وتستفيد انظر فحكى لي هذا الموقف وأصر في هذا الموقف الحقيقة فالشاهد الأئمة أيضا لما بلغهم أن النساء تكلم في أحمد بن صالح أحمد مصالح هذا مصري حافظ حتى قالوا حافظ ديار المصرية أو حافظ ديار مصر كان إماما حافظا بل قالوا كان قليل المثل مثله قليل لما طعن فيه الإمام النساء ماذا قال؟ هذا النساء نفسه بكلامه في أحمد بن صالح كيف تطعن فيه ويقول فيه بأنه ضعيف هو إمام الآئمة تدرون السبب لماذا؟ السبب أن أحمد بن صالح كان لا يقبل أحدا إلا إذا زكيه. يعني عندما كان يلقي دروس إذا جاء طالب يجلس عنده لا بد أن يزكى ليعلم الناس كانوا يعرفون أين يضعون العلم ولا يعلقون اللؤلؤ على أعناق الخنازير فجاءوا النساء وطردوا طردوا فطعن فيه النساء صار يتتبع أحاديث التي أخطأ فيها وصار يطعن في إبيال. فقالوا آذ النساء نفسه بكلامه في أحمد النصاريح. وأحمد النصاريح على حفظه وجلاله وجلالته وقدره. أنا أعرفنا لا يقولون شو حدش يقول جلالي. الجلال الجلال يعني جلال التي تليق بالشخص يعني سبحان الله للأسف. المهم الشاهد عندنا ومع ذلك كان فيه كبر. كان فيه نوع كيلو فلذلك طرد الإيمان النساء فطعن فيه كذلك هذا شعبة لما حدث ببعض الأحاديث عن رواد ضعفاء، فماذا قالوا فيه فقيل له ما لك تحدث عن هؤلاء الضعفاء، وأنت لا تروي إلا عن ثقة هذه هي النصح ولكنهم بينوا ذلك على وجمعوا بين الجرح والنصح أنت تقول لا تروي إلا عن ثقة فتحدث عن جابر الجعفي وجابه الجحفي تعرفون ما هو هذا رافضي ويرى الماذا الرجع يقول بأن سيدنا علي يعني في السحاب وسيرجع ورجل كذبوه حتى إن أبا حنيفة قال ما رأيت أكذب منه ما رأيت أكذب منه فلما قيل له ذلك كيف تروي على هذا وأنت تعلم هو جابه الجحفي ماذا قال لهم؟ قال روى له أشياء لا نقدر عليها أو قال لا نصبر عليها روى أشياء لا نقدر عليها أو لا نصبر عليها يعني روى أحاديث غريبة ليست عندنا فلذلك أحببنا أن أن نروي عنه هذا كما يقول الإمام الذهبي تجدون هذا في كتابه يقول على أنهم رووا عن شخص وروا عن شخص ما كانوا يصاب بل بعضهم كانوا يضعون علامة على عقب شيخه من المداد طبعا المداد ذا وصيب بالماء يزور قال ويرون عليه الأثر شهور لا يصلي لله ركعة لا يصلي ولا يجبر فيقول إمام الشافعي الإمام الذهبي لولا حرصه ها لما رويت عن مثلي لما رويت عن مثلي فانظروا عندما يروي شعبة عبد الرحمن المهدى أيضا يرويان عمن عن جابر الجعفي جامل بن يزيد الجعفي حتى يقول أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه ولما شنع العلماء عن ابن مهدي في رواياته أيضا عن الجعفي كما شنعوا عن شعبة قالوا كيف تروي عنه بل شنعوا عن أبي حاتم وشنعوا عن أبي حاتم وشنعوا عن أبي زرعة عندما قالوا في من في أميض المؤمنين في الحديث البخاري. هل تدرون ماذا قالوا فيه؟ ما ترك الحديث ما هذا ما ترك الحديث؟ ما ترك إذا كان البخاري ما ترك الحديث يعني مع أن كتاب الجرح والتعديم هو عبارة عن ما كتبه البخاري أخذه صار ساغه في قال بالأسئلة وصار يسأل حاتم ويسأل ماذا؟ يسأل أبا زرعة أبا حاتم يعني والده ويسأل أبا زرع الرازي أبا زرع الرازي فيسألهم فيجيبون بل وتشدد أبي حاتم الرازي جعله يقول في حق الإمام المسلم ما تدرون ماذا قارفين تصور إمام مسلم يقول فيه صدوق إمام مسلم يقول فيه صدوق كذلك الأئمة تركوا كلام مالك وهو من هو تركوا كلام مالك في عبد الكريم بن أبي المخارق حتى قال فيه الجوزجاني بضم الجيم ويغلطه من يقول الجوزجاني الجوزجاني يقول رحم الله مالك غاص فوقع على خزفة منكسرة لعله اغتر بكسائه والإمام مالك متثبت في الرواية معروف عليه معروف أنه متثبت في الرواية وقالوا إذا روى عنه مالك خلاص جاوز القنطرة ولكن قالوا إلا أناسا واستثنوا منهم هذا كما تركوا أيضا كلام الإمام الشافعي مع أنه هو من هو في ابن أبي يحيى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم تدرون لماذا؟ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلم لما ذهب الإمام الشافعي إلى مصر وجد أحاديثه وتوافق ماذا؟ مذهبه فصار يجمعها وقال هو مستحيل أن يكلم لأن يخر من السماء ولا يكلم اغتر به لعله غره زهده ومع ذلك روا عنه ورد عنه لأنه جرحه ومفسر جرح هذا تركه وهذا كذبه وهذا ضعفه إذا روا عنه ما لا يعني أنه جاوز القنطار والذهب سير فيه الرجال له كلام شديد في النبلة في وكيع وله كلام شديد في العقيل وله كلام شديد في ابن القطان وله كلام شديد في أئمة كبار في أئمة كبار وأنا جمعت هذا كله في ماذا؟ في ذاكرة سجين مكافح فإذن هذا هو إيش؟ هذا هو الجرح هذا هو الجرح الجرح يكتب ويدون ويبين لا لابد هذا هو الجرح أما النصيحة بين سرا بينك وبين بين الناصح والمنصوح وبرفق الولي هذا هو الفرق بينهم لا بد أن يدون ويكتب هذا الإمام الشعبي قال كلمة وأصبحت الآن مدونة لما سئل عن الحارث من عبد الله لهمدان الأعور فقال يكذب هذه مسألة أخرى فيها كلام طويل هل هو يكذب في الحديث أم يكذب في رأيه الجمهور على أنه يكذب في رأيه ولا أريد أن أدخل في نقاش يعني عبد العزيز الغماري شيخنا على أنه رجل طروقي وغالٍ في في التصوف له رسالة يرب على الشيخ الألباني في مسألة الحارث وحده بيان نكت الناكت في رسالة تاني صغيرة في الحقيقة ما قال شيئا ما قال شيئا وعلى أن المسألة خلافية معروفة في مسألة الحارثة اللي هو يكذب في رأيه أم يكذب في الحديث ثم أيضا انظروا إلى الأئمة عندما كان يطلب منهم أن يكفوا عن بعض الناس لا يطعمون فيه شعب قوله كف لسانك عن أبان أبان بنو أبي عياش كف لسانك عن وأبان رجل هذا رجل زاهد رجل عابد رجل فاضل عابد زاهد فاضل لكنه يخلطه في الحديث قال الله يبارك فيك كف لسانك هذا رجل فاضل وزاهد وعابد كف لسانك عنه فقال أعطوني مهلة. مهلة سأنظر سأنظر مهلة ثم لقي من نصحه فقال لا أستطيع. لا أستطيع إنه الدين لا يسعني إلا أن أتكلم فيه إنه الدين لا يسعني إلا أن أتكلم فيه ولكن كيف كانوا يتكلمون هل كانوا يتكلمون للشهواء وليشبها بل كانوا يتكلمون نصيحة لدين الله عز وجل والأعمش وغيره كان يقول لأهل الحديث ماذا كان يقول الأعمش تعالوا نغتاب في الله ولكن هذا الأعمش لا ليش ينسى تبقى تعليف عباد الله خالفوك هذا الأعمش كان من الناس اللي لاتقوا الله عز وجل وكان لا يحدث كل كل واحد من الطلبة وكان عنده كلب يطلقه على الطلبة وهذا يحيي النمعين وهذا شعبة لما سمع شعبة حديث سويد ماذا قال حديث معروف يعني. للأسف أحمد الغمالي إلا فيه كتاب وجاء كالعادة عبد العزيز الغمالي دائما يأتي إلى كتب أخي أحمد الغمالي ويسلخها ويختصرها ويأخذها لنفسه تتبع كل كتبه كتبين مصحفه ومرجعه كتب شيخه وأخيه الأكبر أحمد عنده كتاب أخبث كتاب بل كتبه كل يعني كثير منها لا أقول كلها يعني يصحح حديث من عاشق فعف فكتم ومات مات شهيدا وهذا حديث ضعيف جدا أو موضوع على قول أو موضوع على قول ومع ذلك حتى المرضان للأسف يعني من عاشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا هذا شه شهادة هذه شهادة الكرتون ولا إيش حال أصبحنا الآن مسلم يقتل مسلم الشهيد الشهيد الشهيد إيش الشهيد, الشهيد, الشهيد, الشهيد, الشهيد, الشهيد زوجة الشهيد زوجة الشهيد زوجة الشهيد إيش إيه هذه الشارة ها وثم حتى مسألة شهادة لا يقال فلان الشهيد الشهيد شهيد إلا إذا كان من باب الدعاء أما أن تجعلها عنوانا فهذا لم يقل به أحد من السلف, أحد من السلف. إذا كان من باب الخبر هذا تألم على الله تألم على الله وبعض النساء هي متزوجة بزوج آخر وهي لا تزال تقول شهيد شهيد لأنها تتسول بهذا الاسم والبعض الآخر فلان الشهيد يا <تصفيق> خلص الله زوجا أن يكون شهيدا. البخاري قال باب لا يقارف لمن شهيد. لا بد من هذا، لا بد من هذا القيد لنعرف أن المسألة الآن وضعوها في وضع وضع إيش خبر وليس دعاء. فلذلك أنا ذكرت هذا لأن كثير من الناس يظنون أن من مات عاش قومات فهو شهيد. لما بلغوا أنه روى هذا الحديث فقال لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا لأنه الذي روى هذا الحديث على كل يعني أحاديث الموضوع كثيرة وأنا استرسلت نسيت يعني ظننت أن عندنا درس السند والرجال فان شاء الله يعني هناك يعني أمثلة كثيرة في مثلا يأتون ويقولون في حديث بقية كما سبقا قلت لكم حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية ويقول أيضا يحيي سعيد سعد القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث وإذا رأيت في إسنادي حديثك رجلا من العباد فاغسل يديك منه فاغسل يديك منه وهكذا هذه نتفي سيرات وقطرات قليلة في إسنادي أو في علم الإسناد وفي علم الرجال في بحر كلامهم الزاخر كما يقول نحدث عن البحر ولا حرج يلن. إذن إن شاء الله نقف على هذه الفائدة وهذه الفائدة لها ذيول ولكن يكفي من قلابة ما أحاطى بالعمق نعم تابع بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد ابنه عبد الراحيم محمد بن عبد الراحيم من هو هذا؟ أسبهاني أبو بكر أسبهاني أبو بكر لا معروف ب بماذا؟ معروف بماذا؟ هذا سبق لنا احنا ذكرنا على أنهم عندنا في الحديث السادس في كتاب لأنه في كتاب الوضع سبق لنا هذا وتكلمنا عليه إيش هو الصاعقة الصاعقة وذكرنا لماذا قيل في الصاعقة قيل إنه ما زار ما قصد شيخا إلا ومات وقيل إنه قيل له صاعقة لحفظه نعم لحفظه نعم هذا إذن سبق لكم وتذكروا جيدا هذا يقال له صاعقة نعم قال أخبرنا سعيد بن هذا سليمان. سعيد سعيد من سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي البزار وهو معروف بماذا؟, بماذا معروف هذا معروف بسعدوية أو يمكن أن تقول سعدوي سعدوية لأن المحدثين يقولون مرضوية سعدوية سيبويه بينما النحويين ماذا يقولون سيبويه سيبويه. هذا سعدويا سكن بغداد وكذلك هذا الساعقة بغدادي سكن بغداد, بغداد. ها؟ وهو ثقة معروف روى عنه البخاري طبعا وأبو داود ولكن روى بماذا بواسطة بواسطة من محمد عبد الرحيم الساعقة بواسطته نعم وهو ثقة مأمون بل قالوا بأنه أوثق من عفان أوثق من عفان أه. حتى كان يقول ما ذلس سقط، ما ذلس قط قال حجة أو حججت ستين سنة حججت ستين سنة يعني ستين حجة عنده أه؟ لما سئل ابن معين عنه وسئل عن عمر بن عام سئل عنه عن السعدوية وعن عمر ابني عون ماذا قال؟ قال كان س. إيش يسموه ذا؟ سعدوية أكيسهما. كان سعدوية أكيسهما. نعم. ولهذا هذا ممن أصيب في الفتنة. قيل له بعد المحن. محن تيج؟ محن القرآن. خلق القرآن. لما رجع قيل له ماذا فعلت؟ قال كفرنا ورجعنا. كفرنا ورجعنا كانوا يقول لهم قولوا القرآن مخلوق طبعا هذه الفتنة أصابت كثير من العلماء وقل من ثبت فيها هذا علي بالمدينة إمام الأئمة ومع ذلك أجاب لما قيل له في بعد ذلك في خلق القرآن قال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر وهذا أيضا لما قيل له قال بأنه مخلوق يذكرون قصة بل يذكرون قصتين لبسا أذكرهما على ضعف فيه القصة الأولى يقال على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء به والسلطان جالس والمشايخ يعني كانوا حاضرين فيناظرونه فقال يا من المؤمنين قبل أن يراضروني دعني أحكي لك ما وقعني اليوم في الصباح قال قل قال قمت للصلاة أردت أن أصل الصبح فقرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت إذا بجانبي طريحة ميتة ثم أردت أن أقرأ أيضا إذا جاء نص الله فوجدتها ميتة فقالوا جن أحمد مشايخ المعتزلة جن أحمد قال ماذا تقول يا أحمد قال كل مخلوق سيموت إن معنى أن القرآن سيموت فماذا سقط في أيديه قالوا ثم قيل لو جيه جئوا بالشافعي بشيخه، فجاء الإمام الشافعي وقال له ماذا تقول أنت في القرآن؟ طبعا حتى هذه القصة فيها مقال. ماذا تقول أنت في القرآن؟ قالت عنيني أنا. قال نعم. قال مخلوق. فخرج فتعجب الناس أنت إمام تلميذك لا يجيب وأنت تجيب. قال أنا قلت أنا مخلوق. أنا مخلوق. فقال إذا لا أمتحننه بس ووجه له سؤالاً بطريقة أخرى. قال علي بالشافعي. قال ماذا تقول في الكتب الأربعة فعقد الأصابع قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. تعني هذه الأربعة قال نعم قال مخلوق فلما خرج أيضا مربخ فقال قلت الأصابع الأربعة مخلوق فلما بلغ السلطان الخبر فقال والله لن أطعر ذلك هذا. هذا كلام فقط هذا كلام بل الإمام أحمد صمد وهذا سعدوية لما قيل له ماذا فعلتم قال كفرنا ورجعنا ذهبنا كفرنا ذهبنا إلى السلطان كفرنا ورجعنا إيه نعم يعني هذا كما قال هو وكان ثقاء كثير الحديث يقال على أنه مات وعنده مئة سنة قد بارك الله في عمره وفي عقله لم يرد إلى أرض ل العمر لم يرد إلى أرض ل العمر نعم قال حدثنا عباد عباد بتشديد الباء عباد من ابن العوام، ابن عامر، ابن عبد الله، ابن المنذر، ابن مصعب، ابن جندل، من آخر الكلاب مولاه الواسطي ومعروف رب كنيته أبو سهل أبو سهل هذا أيضا ثقة إمام من الأئمة في علم الحديث حتى كان يقول الحسن عرف بل ووثقه ابن حبان في الثقات وقد سبق أن ذكرنا الفرقه ابن حبان إذا أورد شخصا في الثقات فقط غير التوثيق إذا قال ابن حبان هذا ثقة هذا أقوى من كونه أورده في الثقات فقط لأنه قد يولد في الثقات ماذا؟ المجاهيل لكن إذا قال ثقة فشد يدك على توثيقه ووثقه البزار ووثقه ابن حبان وثقه ابن معين وثقه من الاخر وثقه العجلي ان كان حتى هو العجلي معترف به وثقه ابو حاتم وثقه ابو حاتم بل قالوا وثقه الرازي ووثقه ايضا ابو داوود قالوا حتى حتى ابو داود وثقه بل وثقه واحد متشدد في التوثيق وهو النسائي وثقوا الامام النسائي فكان يقول في الحسن المعرفة سألني وكيع عنه وكيع إمام الآئمة شيخ الآئمة هو, هو شيخ الآئمة قال أتحدث عنه أتحدث عنه سأله وكيع أتحدث عنه قلت نعم. قلت نعم قال ليس عندكم أحد يشبهه قال ليس عندكم أحد يشبهه قال الفضل عندنا الفضل ابن زياد عن أحمد عندنا الفضل شوف لاحظ المقارنة الفضل ابن زياد إمام فقال كان يشبه أصحاب الحديث كان يشبه أصحاب الحديث هذه شهادة جميلة جدا ومع ذلك قال ابن حجر لم يخرج البخاري من حديثه عن سعيد حديث واحد خرج حديث واحد فلذلك هذا أخذه هارون الرشيد وحبسه على الإرجاء. قيل إنه على الإرجاء، وقيل إنه على التشيع. حبس مدة، ثم تركه. والصحيح ليس على الإرجاء إنما على التشيع. أخذه على التشيع سجنه، ثم تركه، ثم تركه. نعم، وكانوا يقولون على تشيعه كان من نبلاء الرجال. على تشيعي كان من نبل الرجال نعم علي بن عون بن ايش عون ابن عون هو عبد الله بن عون عبد الله بن عون هذا سبق لكم في كتاب العلم تعلم في الحديث التاسع نعم علي بن سيرين علي. سيرين محمد بن سيرين انتبار التابعين سبق لكم في الحديث الأربعين من كتابي الإمام نعم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قرأصا لاحظوا عن أنس يعني إذا نظرنا قبل هذا إذا نظرنا في ماذا في هذا أن نرى أن من لطائف هذا الإسناد قبل أن نذكر المثل من لطائف الإسناد ماذا فيه التحديث فيه التحديث حدثنا وماذا فيه آخر قال قال القرقلة وماذا في آخر؟ إخبار. إخبار الإخبار وماذا آخر؟ قرقلة أي قرقلة. حتى ولو تكررت القرقلة لأنها تعتبر واحدة فيه العنعنة م. ثم أيضا من لطائف الإسناد رواطه بين ماذا؟ رواطه بين ما بين بغداديين هو شيخ البخاري وواسطيين وبصريين. وبصريين ثم أيضا من لطائف الإسناد في إيش؟ في رواية تابعي عن تابع أين هو التابع الأول؟ من يقول التابع الأول من هو؟ نعم من هو التابع الأول؟ من؟ لا التابع الثاني عبد الله بن عون عبد الله بن عون نعم عن أنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أيضا من لطائف الاسناد عرفنا تابعي الأول الثاني نعم ثم أيضا عندنا من لطائف الإسناد ماذا نقول نقول مع هذه اللطائف كيف هو عالي ولا نازل نازل إسناده نازل أين يتمثل ويتجلى لنا النزول ها لأن البخاري سمع من شيخه من هو شيخه سعيد بن سليمان بل سمع من ابن عاصم من ابن عاصم وعن غيره أيضا من أصحابه فيقع بينه وبين ابن عون واحد وهنا بينه وبينه كم كم نفس ثلاثة أنفس ثلاثة أنفس ولهذا خرجه البخاري هنا ولم يخرجه أحد من أصحاب الستة طيب عن أبي طلحة يا ناك لما حلق النبي صلّى هنا، أه؟ لما حلق رأسه، لما حلق، مش حلق، لا. لما حلق، طيب نقف، حاولوا نقف مع كلمة كلمة، حلق رأسه، من حلق له؟ حلق رأسه أضاف الفعل لمن؟ لمن أضاف الفعل؟ لنفسه، أضاف الفعل لنفسه الله صلّى بينما أن النبي صلّى من اللي حلق رأسه؟ يعني أمر الحلاق فحلق رأسه واضح؟ لا. كما يقول فرعون؟ أقال لما أمر إيش وزيره ومنه هو وزيره ها هامان قال هامان بنيري صراحة من الباني هامان؟ لا, لا. هامان يعطي التعليمات فقط يأمر فقط فعندما نقول الباني فلان ولذلك ترون الآن كثير من الأعمال العظيمة تنسب للسلاطين دون أن تنسب للشعب هذا ظلم بنى الأمير, الأمير المدينة مع أن الأمير ما بنى لكنه أعطى أمره أمر. هناك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه, حلق رأسه؟ أمر حلاقا أن يحلق رأسه وطبعا بدأ بماذا بالشق الأيمن كما سيأتي إن شاء الله وسبق لكم هذا في الحديث كان النبي يصصم يعجبه والتيامن في كل شيء متى كان هذا؟ في قولان قيل إنه في الحديبية وقيل إن وقيل إنه في حجة الوداع والصحيح في حجة الوداع. طيب من هو الحلاق؟ اختلف العلماء في اسم الحلاق أو قل في اسم الحالق والصحيح ذكر العلماء أنه معمر ابن عبد الله هذا هو الصحيح وقد ذكر هذا البخاري. وبعضهم قال خراش ابن أمية ويقال له خراش بكسر القا كما يقال له خوراش والصحيح الكسر أو لا إذن كيف يمكن الجمع بينهم مع النهوما كلاهما حلق للنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما حلق للنبي صاصر حاول العلماء أن يجمع قالوا الصحيح أن يقال إن خراش كان حالقا أينه؟ في الحديلية وإن معمراً،, معمرا كان حابق حجتي في حجتي في حجة الوداع في حجة الوداع واضح؟ فهذا حاول أن يجمع العلماء بين هذا وذا ولذلك جاء كما أقول لكم دائما الحديث إذا أردنا أن نأخذ الفاضه ونستنبط من الحكم لا بد أن نجمع أنفاضه وطرقه يعني بالنظر إلى روايات أخرى جاء أيضا في رواية أبي عوانة في صحيحه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه أمر الحلاق هنا ما فيه لما حلق رسول الله أمر الحلاق فهنا بين أن الرسول لم يحلق بنفسه إنما أمر الحلاق والحلاق هنا على القول بأنه في حجة الوداع وهذا هو القول الصحيح من الوضع معمر بن عبد الله أما خراج فكان حالقا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الحديبية فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلح الشق الأيمن الشق الأيمن لأنه بدأ بالشق الأيمن في الحلق ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه إيش؟ أن يقسمه عفوا بين الناس أن يقسمه بين الناس نعم لاحظتم هذا؟ نعم تابعا لما حلق رأسه كان أبو طلحة أو لا في رواية طبعا في رواية لمسلم في صحيحه الحديث من عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمر ونحر نسكه كما يقولون ويجوز لا بأ افعل ولا حرج قدم أو أخر افعل ولا حرج كما سبق لنا يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، يا رسول الله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا سبق لهم، لأن العلماء عندهم رنة حرة، الرم ر رم والنون نح والح الحلق والطاء الطوف هذا رمز لوضع الفقهاء في مسألة يعني الترطيب يعني إذا عكس هذا الترطيب فلا بأس فلما رمى النبي الله صصم الجمرة ونحر نسكه صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه وآخذ الشعر ثم دعا أبا طلح هذا في صحيح مسلم، دعا أبا طلح فاعطاه إياه ثم ناوله الشق أيش الشق الأيصى فحلقه فاعطاه لمن أيضا أعطاه أبا طلح فماذا قال له؟ قسمه بين الناس. قسمه بين الناس. يعني أمره صلى الله عليه وسلم أن يقسمه بين الناس. بل في رواية حفظ نقيض أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قسم الأيمن في من يلي. لاحظتم قسم الأيمن في من يلي. في, في لفظ فوزع بين الناس. كيف يعني نجمع بين هذه الروايات؟ في رواية وزع بالناس الشعر والشعرتين. وسبق لنا أن العين تسكن وتفتح. قال الشعر وقال الشعر الشعرتين. وأعطى الأيسر لمن؟ لأم سليم. أم سليم أم مؤنس. أم سليم هي أم مؤنس زوجة أبي طلحة. زوجة أبي طلحة. فعطى أم سليم. وفي رواية أعطى أبي طلحة. هل هناك تناقض؟ يلا. من يقول لي كيف نجمع بين هذه الروايات هل يظهر لكم تناقضا يظهر لكم تناقضا في الحديث يعني مرة يقول أعطى لأمي سلين ومرة يقول وزعه ومرة يقول العلماء جمعوا بين هذه الروايات قالوا معروف في علم المصطلح وفي علم الأصول أصول الفقه أن أصول الفقه خليط من العلوم فقالوا طريق الجمع بينهما أنه ناول صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ماذا ناول له؟ كلا من الشقين ناوله الشق الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأيصر فعطاه لأم سليم أم سليم من هي؟ زوجته زوجته من؟ زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم بل في رواية للإمام أحمد أعطاه لأم سليل ماذا أعطاه الشق الأيسر من الشعر في رواية الشق الأيمن هذا كله جائز لا لا تناقض إنما هو النبي أعطاه بمعنى أمره ليوزع من باب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ومن باب بنى الأمير ها المدينة كما قلنا بل قال لاحظوا ماذا قال لها ليرتفع الإبهام أو الشك أو التناقض الذي يظهر لك أعطاها لتجعله في ماذا في طيبها أعطاها الشق لأي لتجعله في طيبها فقالت فوضعت شعر النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب وكان يفوح رائحة زكية قال ماذا الشعر موجود في القرورة والرائحة في البيت طيبة وزكية صلى الله عليه وعلى آله فإذن لاحظتم في إشكال ما في إشكال تمام ما في إشكال إذن لاحظ لما حلق رأسه لما حلق رأسه بل في رواية أنه أمره أن يقسمه أن يقسمه الرواية رواية أبي عوان فيها إيش؟ يعني الشق يعود على ماذا يقسمه بالضمر على ماذا يعود على الشق الأيمن لأن هناك رواية أخرى تصرح, تصرح. ورواية من عينا قال اقسمه بين الناس اقسمه بين الناس هذا هو الجمع بين الروايات والأمر واضح بإن الله عز وجل واستنبط العلماء من هذا الحديث البداية من ماذا بالشق الأيمان إذا أراد أن يحلق يبدأ بالشق الأيمان ولذلك الآن عندما تذهب للحلاق إذا اعتمرت صلى الله أن يبارك للجميع وأن يهيئ الأمر للجميع الحلاق غالبا يكون عاليا بهذه الأشياء حتى يقول أبو حنيفة ويقول غيره أيضا بأنه استفاد من الحلاق أشياء من السنة يعني عندما أراد أن قال له استقبل القبلة ثم قال له اشتغل بالذكر بتكبير تلبية وقال له ايضا اعطي لي الشق الايمن اعطاه الشق الايصال قالوا لا اعطي لي الشق الايمن فاذن يبدأ الحلاق يكون عالم بهذا لاحظوا ماذا يستنبط من هذا اتم الحديث اتم الاثر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حلق رأسه كان. كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره كان ابو طلحة أول من أخذ من شعري هنا ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من أ أول من أخذ من شعري؟ ماذا يستفاد منه؟ يستفاد يستفاد منه وإيش؟ طهارة الشعر لو كان نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين الناس ومن قال قارب شعر النبي بنيجس هذا يستتاب لأن هناك من قال أن كل من منفصل من الحي من هو نجس وهذا غير صحيح. وعلي لماذا ذكر البخاري هذا أثر هنا ليبين لنا على أن الشعر الذي ينفصل من جسم الإنسان ويقع في الماء في ماء طاهر الماء طاهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طالما أعطاه لي أبي طلحة أنا أسألكم سؤال واحد أبا طلحة بسمه أبا طلحة بسمه طلح هذا صحابي جليل هو مشهور بكنياته لكن اسمه وقد سماه بعضهم سال بن بن زيد وهذا خطأ لم يصل هذا وهم لكن اسمه الحقيقي ها؟ هو من قال لنا اسمه فكان يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاح صيد أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيدوا واضح؟ طيب اسمحوا لي أن نقف مع أبو طلحة قليلا لأن على هذا إن شاء الله يعرف الإخوة أبو طلحة يعرف الإخوة أبو طلحة ما هو أبو طلحة هو زيد ومعلوم هو زوج أمي سليم بنت ملحان أم أنس متى خطبها خطبها بعد إسلامية خطبها بعد إسلامية فكيف قالت له وقالوا رأوا أنه أغلى صدق أغلى صدق صدقها كان ماذا شنو كان صدقها أن يسلم أن يدخل في الإسلام فلما جاء يخطبها فقالت يا أبا طرح ما مثلك يرد أمثالك لا يرد ولكنك مرء كافر وأنا مسلم ما مثلك يراد يعني أنا لا أردك لكونك لا تستحقني ولكونك غير مرغوب فيك ولكن أنت كافر وأنا مسلمة لا تحل لي فإن تسلم فذلك مهري سبحان الله فإن تسلم فذلك معن فأسلم فكان ذلك مهرها وقارن بين هذه الفاضلة وبين زماننا صداقة كلب تشتغلت أن يشتري لها كلبا وسيارة ما أدري إيش. وانظر إلى هذه تشتغلت عليه أن يسلم. أبو طلحة شهد العقبة. أبو طلحة شهد بدر. أو أبو طلحة شهد المشائ. ورحمه الله تعالى كان من الرومات كان من الرومات وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه ومن حق الأمير أن يقول من قتل نصيريا فله له سلبه من قتل رافضيا فله سلبه فلذلك قال النبي صلى في حنين ماذا قال من قتل كافرا فله سلب يش سلبه يا عثمان كل ما عنده درعه لباسه سلاحه كل ما عنده يأخذه هو. فماذا فعل أبو طلح كم قتل قتل أبو طلح يومئذ عشرين رجلا. قتل أبو طلح يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلامهم كلهم غنيمة والله والدرع كان يعني يساوي لم يكن الدرع يعني عالي وأبو طلحة له مزية بل حتى كان أبو بكر الصديق وكان عمر يتمنون يقولون ليت يوما كيوم أبي طلحة أبو طلحة ما لفعل أبو طلحة كان يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب تلا وهو صلوى الله فكان يقول له نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله وكان يقول له وجهي لوجهك الوقاء يا رسول الله وإذا جاء سهم يعني سبحان الله يخرج إليه بصدره وبوجهه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم ان ينصروا النبال بين يديه فكان ينفو كنانته بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة سجلها أهل السيرة من يذكر عنكم لصوت أبي طلح في الجيش خير من مئة رجل لصوت أبي طلح في الجيش خير من مئة رجل رضي الله تعالى عنه بل في رواية لصوت أبي طلح في الجيش خير من ألف رجل صوته يرعب الأعداء وفي رواية لصوت أبي طلح في الجيش خير من فئة خير من فئة هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكان أبو طلح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم أحد يوم أحد كان يرمي وكان رسول الله يرفع وهكذا رأسه من خلف أبي طلحة يرى مواقع النمل فيقول له كان أبو طلحا يتطاور بصدره حتى إذا جاء سهم جاء في صدره ولذلك شلت يده من كثرة ما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقبلون هذه اليد لأنها شلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك صدري دون صدرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري دون صدرك بل حتى أنتم تعلمون قصة لما جاء المشركون فيقول النبي من يقتلهم فله الجنة قام خلان قال أبو طلحان يا رسول الله قال إجلس وقام قال, قال إذا أنت وكلهم يموتون حتى جاء أبو طلحان قال أنت يا أبو طلحان لم يبقى إلاه وصار يقتل فيهم يقتل فيهم حتى ضربه كافر على أصابعه فقال حسي يعني بحل القلح أح حسى قطع أصابعه، فقال النبي لو قال الله أكبر وقال بسم الله لرفعت الملائكة والناس يضربون، لرفعت الملائكة والناس يضربون. أبو طلحة فيه نزل قوله تعالى لم تنال البر حتى تنفق مما تحب تعلمون قصة بيرحاء، بيرحاء هكذا يجوز فيه أو أوجز فيه من جهة الشكل، ولكن قالوا بضم بضم الراء أو لا. كان أحب الأموال حتى قال إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدق أرجو برها وذخرها فقال النبي بخن بخن مال رابح بخن بخن مال رابح فقال يا أم فلا أخرجي وأخرجي أبناك إن بيرحاء بأنها لله عز وجل فقالت هل ولولت وقالت ويلك تركت أبنائك بالجوع فقالت والله ربح البيع يا أبا تلحى ربح البيع يا أبا تلحى هذه البرأة التي تعين الزوج تعينه على طاعة الله عز وجل تعينه على طاعة الله عز وجل هذا أبو تلحى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو تلحى كان أبو تلحى لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان لا يصوم من أجل ماذا وهذا من اللغز كانوا يقولون أبو طلحة كان لا يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفضائل كلها كان لا يصوم من أجل الغزو كان لا يصوم من أجل الغزو فصام بعده أربعين سنة لا يفطر صام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر لأن صيام العيدين حرام وكثير من الدول العربية يصومون يوم الفطر يأكلون يوم من رمضان إلا من رحم الله ويصومون يوم الفطر ولا يرون تعميم الرؤية وعمة الرؤية ولو باختلاف المطالع الإمام مالك يعني يقول وإن رؤية الهلال في خرسان وجبصيم على الأندلس قالوا عمة الرؤية ولو باختلاف المطالع الشخيل قالوا عمة النقل بعمة أنتم عندكم الشخيل هو المعتمد وعلشان ما كاتعملوا شو في الدول العربية ولا الشيخ عندكم غير السلام عليكم والسدل فقط هذا هو الشيخ على كله فابو طلحة رضي الله عنه كان من نقباء الأنصار كان من نقباء الأنصار ولذلك شلت يده يوم أحد لماذا شلت كان يقي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كراماته مات أبو طلح غازيا في البحر مات غازيا في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير مات في البحر فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام وقالوا والله ما تغير أبدا على كل لعلنا نقف هنا وهبو طلحا كما يقول الجبل النفخ في فيه لو ذهبنا نستعر المجاء في فضائله وكراماته والرجل كان معطاء كان كريما وكان شجاعا وكان مقداما وكان آية في الكرم وقد صام كما قلنا أربعين سنة لأنه لم يكن يصب أنه كان يشتغل بالغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعتز بيده أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء السامو يرده هكذا بيده يرده هكذا بيده حتى وجدوا فيه أكثر من ضربة يعني أكثر من سبعين ضربة بين ما بين نبل ورمح كل ذلك ذبًا عن رسول الله ودفاعًا عن رسول الله ومعلوم ما وقع في غزوة أحد فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين لإعلاء كلمته وأن يوحل صفوفهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأن يجعل الروافض فالآن رأينا أن آياتهم ولعناتهم يصرحون علانية بتطهير العرق عرق السني فصلى الله عز وجل أن نرى علماءهم يطهرون على أيدي المجاهدين كما يسألون سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم آية لأن إيران الآن عندها مخطط وانا لا أستبعد أن يكون هناك إعادة الخريطة فيستأصرون فلذلك أقل ما ينبغي أن يفعله الإنسان يدعو لإخوانه المجاهدين لإعلاء كلمته ويدعو أيضا لأيدي من يطعن ويدعو له بالهداية يسأل الله أن يهدينا ويهديهم آمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته